بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا Fawṣatun bihi jama' Inn al-İnsan li Rabbihı